ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذاك وَإِيَّا يُقَاتِلُوْكُمْ وَاللُّوْكُمُ الْأَدِبَ أَرْثُمْ مَلَائِكَتَهُمْ بِالْحَبِّ مِنْ اللَّهِ, الله وَحَبِّ مِنْ النَّاسِ وَبَاسِعِينَ مِنْهُمْ وَمَنْ يَقْتُلْ مَنْ مِنَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنِينَ